<تصفيق> لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صلي عليه لما تيجي سرت النبي نبدأ بالصلاة عليه اسم النبي اللي علينا وادعو في الجنة يصلي بينا صلوا عليه الخير يجينا اللهم نصر يا امين صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بيها الله عليه اللهم صلّ يعني لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صلّ يعني لما تيجي زرت النبي نبداها بالصلاة عليه اللهم صلّ يعني اللهم صلّ